فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون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 فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا واستكبروا عن هؤلاء ا أ اصحاب النار هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ب آ ي ا ت ه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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق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 وإلى عاد ا أ خ ه م ه و د ا قال يا ق و م ع ب د ا ل ل ه م ا ل ك م م ن إله غ ي ر ه أ ف ل ا ل ت ق و ق ا ل ا ل م ل أ ا ل ذ ي ن كفروا م ن ق و م ه إ ن ا لنراك في س ف ا ه ة و إ ن ا ل ن ن من ظ ك ا ل ك ا ذ ب ي ن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 وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آ م ن منهم اتعلمون أ ت ع ل م و ن أ ن صالحا مرسل من ربه قالوا إ ن ا بما أ ر س ل به مؤمنون قال الذين استكبروا إ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن أ م ر ربهم وقالوا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 ف أ خ ذ ن ا ه م ب غ ت ة وهم لا يشعرون ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن, ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون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 أ و ل م يهد للذين يرثون ا ل أ ر ض من بعد أ ه ل ه ا ان لو نشاء أ ص ب ن ا ه م بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها نقص من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 يأتوك بكل س ا ح ر ع ل ي م و ج ا ء ان ل س ح ر ر ة ف ع و ق ا لنا و ا إ ل ن لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى إ م ا أ ن تلقي و إ م ا أ ن نكون نحن الملقين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 قالوا إ ن ا إ ل ى ربنا منقلبون وما تنقم منا إ ل ا أ ن آ م ن ا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا أ ف ر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا الملأ الأرض من أتذر في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 والعاقبة ل ل موسوعه ا ل ن ا ب ل أن تأتينا و م ن بعد م ا جئتنا ا ق ل ع س ى ر ب ك م أن ي ه ل ك ع د ا س م و ي س ت خ ل ف ك م في ا ل أ ر ض ف ي ن ظ ر كيف تعملون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 م و ا د ع و ا ل د ن ا ت م ف ص ل ا ا ت ف س ت ي ل ل ع ل و ك ا ن و ا ق و م ا م ج ر م ي ن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 وفي ذ ل ك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله و أ ت م م ن ا ه ا بعشر فتم ميقات ربه أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة وقال موسى ل أ خ ي ه هارون اخلفني في قومي و أ ص ل ح و أ ص ل ح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال قال رب أ ر ن ي انظر إ ل ي ك قال لن تراني ولكن انظر إ ل ى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك, قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين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 ولئن م ا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 فلا ت ش موسوعه النابلسي للعلوم ق ا ل ظ ا ل م ي ن ق ا ل رب ا غ ف ر ل ي و ل أ أ خ خ ي و د ن ا في رحمتك وأنت أرحم وأنت ا ل ر ا ح م ي ن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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا, وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا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 و أ خ ذ ن ا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا ع ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا ق ر د ة خاسئين و إ ذ تاذن ربك ليبعثن عليهم إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة من يسومهم سوء العذاب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 من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس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 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أ ن ف س ه م ينصرون و إ ن تدعوهم إ ل ى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أ د ع و ت م و ه م أ م أ ن ت م صامتون إ ن الذين تدعون من دون الله عباد أ م ث ا ل ك م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 واذا لم تاتهم ب آ ي ه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى إ ل ي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقومه يؤمنون واذا قرئ ا ل ق ر آ ن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين